مشرکل <تصفيق> نحمدُه ونستعينُ به، ونستغفِرُه ونستهدِيه ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفُسنا ومن سيَّآتِ أعمالِنا إنه من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى كما حرمنا من رؤيته في الدنيا ألا يحرمنا رؤيته وصحبته في الآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد روى الإمامان البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذهب ليعود سعد بن عبادة الله عنه وارضاه في مرضه فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يانف ان يركب البسيطه من الدواب وان يلبس البسيطه من الثياب وان ياكل البسيط من الطعام وان يجلس على الأرض يكون في قمة التواضع لأنه بعث بالتواضع وليس بالكبر والفخر صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصحابة يمشون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مر على عبد الله بن عبي بن سلون كبير المنافقين عليه من الله ما يستحق وقف عليه أي وقف عند بيته وأخذ يدعوه إلى الإسلام فانظر إلى رد هذا المتكبر المنافق المتغطرس قال اذهب يا محمد فوالله لقد آذاني نتن حمارك صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن واحدا من صحابته شاعرا عبد الله بن رواحة وكان عبد الله بن رواحة خزرجيًّا وكان ابن سلول أوسيًّا وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج منذ القدم فقال عبد الله بن رواحة والله لرائحة بول حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك رد عليه فورا هذا الحديث في البخاري ومسلم فغضب لكل واحد منهما أنصاره الأوس غضب لعبد الله بن أبي بن سلول وغضب الخزرج لعبد الله بن رواحة وقام الفريقان وقامت بينهما معركةٌ بالأيدي والجريد والنِعال فأنزل الله على قلب نبيه وإن من المؤمنين قتتلوا فأصلِحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله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 لم يسلبهم الله سبحانه وتعالى لقب الإيمان على الرغم من أنهم فعلوا كبيرة من الكبائر وهي الاقتتال واستدل الإمام البخاري بهذه الآية على أن المؤمن لا يسلب عنه الإيمان مهما ارتكب من الكبائر على خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك هو الكبيرة الوحيدة التي لا يغفرها الله إن مات العبد مصرًا عليها أما إن مات وهو قد غشِئ غيرها من الكبائر، فهو في مشيئة الله ان شاء عذَّبَهُ وإن شاء غفر له وحديثُ قاتل التسع وتسعين نفسًا ضعه في بالك ثم حديثٌ آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جلسَ يوماً على المنبر وبين يديه الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه فينظر إليه مرَّة، وإلى الناس مرَّة، ويقول إن ابني هذا سيد ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتَين من المسلمين لهم أهل العراق وأهل الشام طائفة سيدنا علي وطائفة سيدنا معاوية عندما تنازل الحسن بالخلافة عن الخلافة لسيدنا معاوية وانتهى الأمر وانتهت الحرب وحقنت الدماء المسلمين بفضل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه وهي بشارة النبي وهو ما زال طفلاً صغيراً إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إذا فهمت هذا الفهم، لا تتسرَّع أبداً في تكفير المسلمين، بسبب الكبائر والذنوب التي قد يرتكبونها، فالله غفورٌ رحيم يغفر لمن يشاء، ويعذِّبُ من يشاء بيدِه المُلْك سبحانه وتعالى وَإِن طائفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا أَمْرٌ بِالصُلِّفِ والصلح خير والصلح بين الناس من أكبر الأعمال والصدقات التي يتصدق بها الإنسان في كل يوم كل يوم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة العبد والإنصاف والصلح بين الناس يُعتبر من الصدقات التي يُفرِّط فيها كثير من المسلمين في هذه الأيام فأصلِحوا بينهما كيفية الصلح أن نتثبَّت من الأخبار أولًا ثم نعود إلى أمر الله وأمر رسوله ثانياً وهذا الترابُط العجيب بين آيات هذه الصورة الكريمة لا يلحظه إلا متدبرٌ ذو عقل وذو قلب حاضر فبعد أن حذَّرنا الله من الشائعات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فاتبينوا ردَّ الأمر إلى رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ثم بعد ذلك قال وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا فالصلح يكون أولاً بالتثبُّت من الأخبار والأنباء والتحقق منها ثم بعد ذلك ردُّ الأمر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ملحظ عجيب وغريب في هذه الآية لماذا قال الله أولاً فأصلِحوا بينهما ثم قال آخرًا في الآية فأصلِحوا بينهما بالعدل وأقصِدوا لماذا قال أولًا أصلِحوا فقط وقال بعدها أصلِحوا بالعدل العلماء يقولون على القاضي أولًا أن يكُفَّ الفريقين عن القتال والنزاع تحجِز بينهما المنع عن القتال والاختلاف لأن الحسن قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني اختصموا وهذا ملحظ جميل من هذا التابعي العظيم أن على الناس أن على المؤمنين أن يحجزوا بين المتخاصمين بين المختلفين في الآراء بداية قبل أن ينشب قتال ويحدث ما يستطيع المسلمون ويحدث ما لا يستطيع المسلمون بعد ذلك أن يصلحوا من خلاله أو في وجوده فأول شيء توقف النزاع نبعد نربط الناس وبعدين نجمع الأدلة ونسمع الشهود ونتحقق من البينات ثم بعد ذلك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا العدل هنا والإنصاف بأن يرد الظلم وأن يُنتصف من المز... الظالم للمظلوم هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القرآن الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وصحابته كانوا كذلك اسمع روى ابن هشام في السيرة والطبريء والبغوي والشوكاني وابن المنذر وغيرهم أنّا رجلا يهوديا حبرا من أحبار اليهود يدعى شاس ابن قيس مر على الأوس والخزرج في يوم من الأيام بعد أن من الله عليهم بالإسلام فوجدهم في صحبة وألفة ومودة ومحبة يتلسون يتدارسون القرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في منظر يغيظ الكافرين ويُبهِج ويُسِر المؤمنين اليهود كعادتهم في كل عصرٍ وكل حين سياسة واحدة فرِّق تسُد فرق بين المسلمين فرق بين العرب قسَّم الدول وما زال مخطط بيرنرد لويز يُنفَّز في بلاد العرب والمسلمين من تقسيم لهذه البلاد حتى تكون دول ضعيفه متناحره متنازعه وما اوقع الخلاف بين المسلمين والعرب في يوم من الايام الا اليهود انظر واقرا التاريخ حتى تكون لك فيه عبره ولا تقول وقت لا ينفع ندم اكلت يوم اكل الثور الابيض من الذي اغرى نظام الحمدين في قطر في بداية السبعينيات أن يحتلَّ جُزءًا من السعودية، من الذي أغرَصَ الضَّام حسين أن يهجُمَ على الكويت، من الذي غرَّ هؤلاء، من الذي يُدَمِّرُ في بلاد المسلمين اليوم باسم الثوارات المزعومة والتخريب الممنهَد لتقسيم الدول، سوريا الآن تُقسَّم طائفة علوية وطائفة مش عارف سنية وطائفة دُرزية العراق تقسم شيعة وسنة مصر في المخطط شمال مصر للمسلمين وجنوب مصر للأقباط السودان قسمت ليبيا كانت في المخطط كل البلاد العربية لكن إسرائيل في أمن وأمان لأن المخطط يهودي رجل ماسوني هو الذي وضع هذا المخطط حتى وإن ضحكوا علينا وقالوا هذا كلام فارغ لكن الواقع يؤكد أن هذه هي سياستهم وهذا هو منهجهم وهذا هو دربهم فاليهود هذه سياستهم فشاس بن قيس لما رأى ما عليه المسلمين من وحدة وألفة ومودة غاضه ذلك وبدأ يوقع العداوة بين المسلمين قال شاب يهودي اذهب واجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث حرب كانت بين الأوس والخزرج يعني انتهت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات قال له اذهب وذكرهم بذلك اليوم يوم بعاث وما فيه من القتل وما حدث فيه من القتل والتعذيب والتدمير وأنشدهم من تلك الأشعار التي قالوها في هذا اليوم وفعل الرجل فقام القوم وبدأوا يتقاتلون حتى قالوا إن شئتم نعيدها عليكم جزعة أي حربا مرة أخرى ونادوا بالسيوف السلاح السلاح وتواعدوا الحرة يعني مكان في المدينة ستقوم عليه المعركة من اللي سمع بكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة كالتي نحن فيها اليوم إننا اليوم لا يوجد بيننا شاس بن قيس واحد وإنما آلاف الشاشات والمواقع والفضائيات التي تقوم بعمل اليهود نبئوني بالله عليكم ماذا فعلت الجزيرة في أمة العرب والمسلمين؟ منذ أن أنشأت إلا أنها قامت بدور شاس بن قيس من التحريش والتفريق بين المسلمين والوقيعة فيما بينهم حتى لا تجد بلداً عربياً يحب بلداً عربياً آخر لا تجد بلداً مسلماً يتآلف مع بلد مسلم آخر بسبب ذلك الإعلام الفاجر وتلك المواقع المنحطة التي تقوم بما يريده اليهود اليهود خلاص مسألة الحرب المباشرة من سلاح وقتل ودمار لن يقاتل المسلمين ولكن سيجعلوا بين سيجعل بأس المسلمين بينهم شديد وهذا ما نعيشه في هذه الأيام فلابد أن نعود إلى الله وأن نتثبَّتَ بكل هذه الأخبار التي تُبثُّ ليلَ نهار وتُنشَر بين المسلمين صُبْحَ مَسَاءٍ ولا نتيقَّن ونأخُذ بالظُنَّة ونحكم على المسلمين ونُكفِّر ونقتُل فالنبي صلى الله عليه وسلم الهلاج النبوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدُث حرب مرَّةً أُخرى فقام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعًا وذهب إليهم وقال الله الله الله الله يا مسلمون يا أوس يا خزرج كيف تعودون أعداءً مرةً أخرى بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقضى على ما قد كان بينكم في الماضي كيف تعودون أعداءً يقتل بعضكم بعضًا دعوها أي العصبية الجاهلية دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم له طعم آخر فبكى الأوس والخزرج وقاموا يقبل بعضهم بعضا ويحتضن بعضهم بعضا وأنزل الله قوله قل يا أهل الكتاب نزلت في هذا المجرم اليهودي قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بالله والله شهيد على ما تفعلون قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغون ها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا توجه بالنداء وبالخطاب للمؤمنين الذين كادوا أن يقتتلوا وأن يُفني بعضهم بعضًا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تنفرون وأنتم تُتلى عليكم آيات الله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 فأنقذَكم منها كذلك يُبَيِّنُ الله لكم آياتِه لعلكم تهتدون هذه الآيات هذا هو العلاج الرباني نازل على قلوب المؤمنين فاستجابوا لنداء النبي الأمين ولكلا ولكلام رب العالمين فأصبحوا إخوةً متحابين ووعوا الدرس جيدًا فأصبح الواحد منهم يُقدِّم نفس أخيه على نفسه ويرفع شأن أخاه أخيه على شأن نفسه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لكن الصلح لم يجدي الكلام القرآني وسنة النبي لم تجدي ما الحل رقم ثلاثة فقاتلوا التي تبغي والمقاتلة تكون على قدر أولا مقاطعة اقتصادية إعلامية حصار كما يسمى في بعض المصطلحات الحديثة في السياسة حصار لهذه الدول التي تشق الصف وتوقع الخلاف والشقاق بين المسلمين وتبغي على المسلمين وتظلم ومهما نجلس ونتكلم لا تفي إلى أمر الله ولا ترجع فقاتلوا التي تبغي فإذا لم يجدي هذا الحصار والقتال تكون المقاتلة بالسلاح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى شرع الله وإلى حكم الله وإلى الموافقة والركون إلى الصلح والسلم حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت ماذا نفعل؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا القصط يعني العدل القصط أما القصط يعني الظلم وهذا من بديع لغة العرب القصط من أقصط يقصط مقصط إن الله يحب المقصطين يعني العادلين أما القصط من قصط قاصط فهو الظالم واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القاسطون يعني الظالمون اما المقسطين يعني العادلين لغه تعتز بها وتفتخر بها وتتكلم بها ولا تبغي دونها بديلا فاقسطوا فاصلحوا بينهما بالعقل واقسطوا لماذا الله يحب المقسطين وهنا ملحظ جميل في مسألة العدل والإنصاف وعدم التعدي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين في هجرة قبل الهجرة الكبرى هجرتين هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة بالذات لأن هكذا قال النبي لأن فيها ملكا عادلا كالنصراني ولكنه عادل لا يظلم عنده أحد أبدا وفعلا وبسبب عدله منَّ الله عليه وأكرمه بأن دخل في الإسلام النجاشي أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب أسلم النجاشي بسبب العد ولذلك بعد غزوة أحد اغتاغزت قريش ماذا تفعل؟ أرسلت عمر بن العاص يومها لم يكن أسلم بعد أرسلت عمر بن العاص إلى النجاشي وكان صديقين متصاحبين بينهم مودة أرسلوا عمر بن العاص يطلب هؤلاء المسلمين الذين عنده ليرجع بهم إلى مكة فيقتلوا بدلا من أولئك الذين قتلوا في غزوة أحد من صناديد الكفر والشرك ماذا قال النجاشي والله لا أردهم معك أبدا يا عمر بسبب العدد ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله اسمع نحن نقول المثل العدل أساس الملك نعم يقول ابن تيمية إن الله يقيم الملك بالعدل ولو كان لكافر ولا يدوم الملك مع الظلم ولو كان لمسلم كلام واضح إن الملك لا يدوم مع الظلم حتى ولو كان الملك والحاكم مسلم أما الملك كافر ليس مسلما وعلى الرغم من ذلك يحكم بالعدل فإن ملكه يدوم وأموره تستقر فإياكم ودعوة المظلوم فإن الله يناجيها ويناديها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين العدل العدل أيها الأحبة إن الله سبحانه وتعالى يطلب إلينا أن نكون عادلين في كل شيء من يقضي بين الناس ويحكم يكون عادلا حتى في النظرة والابتسامة والعدل مش للرجل الذي يقضي القاضي اللي في المحكمة أو القاضي في الجلسات العرفية لا المعنى العدل أوسع أنا كمدرس يكون عادلا في الفصل بين طالب. قد يأخذ عندي درسًا وطالب لا يأخذ عندي درس مجرد توزيع الأسئلة بين السهولة والصعوبة هل فيه عدل هل توزيع الابتسامات والعلاقات الطيبة مع الطلبة فيها عدلٌ؟ انا كطبيب أراعي ضميري في المستشفيات العامة الحكومية كما أراعيه في العيادة الخاصة أنا كمهندس أراعي ضميري في الأعمال العامة أموال الدولة كما أراعي ذلك في أموري الخاصة معنى العدل معنى شامل وكبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 إنما المؤمنون إخوة إنما أداة حصر وقصر فالعلاقة بين المسلمين بين المؤمنين ما هي إلا علاقة أخوة سواء في النسب الذي يمتد بنا بعيدا إلى آدم فكلنا بنوا آدم كلنا بنوا آدم كلنا إخوة ثم الأخوة في الدين ولقد ضرب المسلمون مثلا أعلى في مسألة الأخوة في الدين حتى قدموها في كثير من الأحيان على أخوة النسب فهذا عبد الله ابن عبد الله بن عبي بن سلون هذا في اليمين وهذا في الشمال هذا مؤمن صادق وهذا منافق مجرم عندما كسع مهاجري أنصارياً في غزوة بن المصطلق المريسيع فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار وقامت بينهما القائمة فقال عبد الله بن هبيه بن سلون خلي بالك مش نفوت الحتة دي لأنني دايماً بحب وجف عند الله لأن هي دي العبرة وهي دي الفائدة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول دعوها فإنها منتنة يا رب يا رب الانتساب والتعصب للمهاجرين والأنصار أمر مزمون من دعاوى الجاهلية من التعصب البغيط الذي جاء, جاء الإسلام لهدمه أما نحن في هذه الأيام يريدنا من التعصب للمهاجرين والأنصار لا، من التعصب للأهل والزمالك يا أمة الإسلام والعداوة بسبب إيه؟ بسبب الكورة اللي هي في أفضل أحوالها إن خلت من المحظورات الشرعية وهي كثيرة فهي أمر مباح أمر مباح يقاتل الأخ أخاه ويعاد المسلم أخاه من أجل الكرب من أجل الفريق ماذا نستفيد إحنا كمسلمين ما الكرة دي صنعة يهودية برضو يا إخواننا مش, مش حد يأخذ الكلمة ويا لا أنا أتكلم أنهم حولوها من لعبة ورياضة وشيء جميل نتريض به جعلوها حاجة اللي إحنا شايفينها اللي إحنا فيه أنه ممكن تقوم حروب بين الدول عشان ما تشكور هم اللي زرعوا هذه الأمور وهذه الفتن وهذه البلاية بين المسلمين فدعوها فإنها منتنة فييجي عبد الله بن عبيب بن سلون المنافق يقول هم عملوها المهاجرون عملوها فينا إحنا طيب لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل طبعا الحديث طويل ولكن أنا اقتصر بهذا الشاهد فرجع عبد الله المؤمن اللي هو ابن المنافق ابن عبد الله بن عبيب بن سلون المنافق سيدنا عبد الله المؤمن الصادق رجع إلى المدينة ووجف على باب المدينة بالسيف عشان تعرف الأخوة الإيمانية تقدمت عندهم على أخوة النسب مين أبويا ومين أمي ومين أخويا مقابل أن يمسى الإسلام او أن يمسى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وجف بالسيف وجل له ارجع واش هتخش المدينة حتى يأذن لك رسول الله حتى تعلم من فيكم الأعز ومن منكم الأذل النبي يأذن لعبد الله بن أبي بن سلول يخش المنافق دخل دخل ولكن انظر إلى هذا الملحظ وكان عبد الله بن أبي اللي هو المؤمن كان من أبر الصحابة بوالده كان من أبر الصحابة بوالده لدرجة أنه لما راح للنبي قال له أبوي أنا عارف الحصالة بتاعته تجنت رجع في أحد بتلت الجيس هو اللي جاء بحادثة الإف والتحدث في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو عمل بلوي كتير يا رسول الله فإن كنت آمرا بقتله أنا اللي أجت له ليه؟ علشان ما يكونش واحد من الصحابة من إخواني من إخواني عشان واحد يقول لي إن الأخوة الإسلامية مجرد كلام لا الأخوة الإسلامية عطاء وبذل عشان مش واحد من المسلمين يجتل أبويا ويمشي قدامي فالشيطان يضحك علي فأقتل المسلم بكافر أو المسلم بمنافق فأدخل النار قال له لا أحسن إلى أبيك أحسن إلى أبيك ولما يموت يجي ابنه يقول يا رسول الله هاتي العباية بتاعتك نكفن فيها أبويا خدها إكراماً وإحساناً لهذا الصحابي الجليل ولا تجدي ولن تفيد ذلك المنافق عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إلى الله انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله اللي عايز يصلح لازم أولاً يكون عنده تقوى ثانياً عنده إرادة الإصلاح إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما رقم ثلاثة يخُد بالأسباب الشرعية ويرُد الأمر إلى الله وإلى الرسول لا إلى العنجهية وإلى القبلية ولا أن يظلم يميناً ولا يساراً يعني يقوم بالعدل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوةً مؤمنين متحابين في الدنيا ومتقابلين على سررٍ مرفوعةٍ عند رب العالمين في الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه اللهم ألف بين القلوب واجمع بين الصفوف واجعلنا أمة متحدة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تخرجنا من هذا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعيٍّ مشكور وتجارةٍ لا تبور برحمتك يا رحمن يا غفور اللهم وفِّق وليَّ أمرنا ورئيس دولتنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى واجعل له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم اجعله ووزراءه رحمةً على العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقِم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين